ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل الذي ر أرأيت ح ي ي م ذ ك ب ب ا ل د ي ن ف ذ للعلوم ك ا ذ ي ي د و ي ا ل م س ك ي ي ن ف ل ل ل م ص ل ي ن موسوعه النابلسي م ل ع ل و م الاسلاميه